قُلْ لِلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ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 من ناعل الخير معددا الذي جعل مع الله إلها آخَرَ فإن فِي في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيتُه ولكن كان في طلان بعيد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 فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك نذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الحمد لله رب العالمين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 وَالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ أَمَّنْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أيام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 radakil bil qur'ani man